لو يمنعونا ويقطعونا <تصفيق> وذر يمشي دم من يزور ويحب النحب من يزور ويحب النحب لو يمنعونا ويقطعون على حبك يا ذبيح هو الوحده يحبك يصيح على حبك يا ذبيح دمنا هو الوحده يحبك يصيح يعتني مشاي وهي قبل المريح يعتني مشاي وهي يصيح يا مولاي ماها بالخطا manay zur va hibb al nahf loy meruna من حونا نضل نتبع حسين لا يقطعون الراس ويا اليدين من حونا نضل نتبع حسين لا يقطعون الراس ويا اليدين تمنه ويسير نحو المرقد تمنه ويسير نحو المرقد يسور ابو السجاد ويحب القمر يسور ابو السجاد ويحب القمر مناي زور ويحب النحى لاي من هنا لا هاتفي بالوائل الروح ايش يخاف السراي من هنا لا هاتفي بالوائل الروح ايش يخاف خلي ذبحونا على حبك يا شهيام بنا يا مولى يستعد العزيم خلي ذبحونه على حبك يا شهم بينه يا مولاي أستاذ العزيم يا حسين بقعنا تخفر زليم يا حسين بقعنا تخفر زليم واليوموت بحبك يزيد فخر واليوموت بحبك يزيد فخر ويبنعونا ويقاطعونا وذا يمشي دمنا الوبدك شرعك عايش يا شهد انت روحي وانت دم البلوريد <تصفيق> بالجنبكك عايش يا شهد انت روحي وانت دم البلوريد ابد <تصفيق> ما طخيت راسك الحديد ابد <تصفيق> ما طخيت راسك الحديد انت ابن حذر علفارس مضر انت ابن حذر علفارس مضر ze men ayzur yuhib an nahab la تضحونا نجيك بنايروس نعتني كف وعجمك طعن النفوس لو يذبحونا نجيك بنايروس نعتني كف وعجمك طعن النفوس احنا من عندك خضين حظا مدروس احنا من عندك خضين حظا مدروس تضحيه واخلاص وما عبا تضحيه واخلاص وما عبا مناي زور ويحب من هنا ويقطعونه واذا يمشي مناي زور ويحب النحر في الوهيل الروح لك في الوهيل الروح لك قيصر الغراوي. قيصر, الغراوي. قيصر الغراوي وحيدر الغراوي, وحيدر الغراوي.